السلام ا ن ا مش عايز لسانك يبطل معايا النهاردة ولا لسانك يبطل معايا النهاردة سواء الرجال اللي في المسجد ا و الرجال اللي على النت ل ا ا أ ن ا مش عايز ن بطل ا ل ل ي ل ه ا خ و ا ن ي عليه السلام تذكرت ا ن دي ا س و د لحظة، ا ص ع ب لحظة. م ر ت بالنبي عليه الصلاة والسلام في السيرة كلها. لما كنت تسأل بعض الصحابة. أصعب لحظة م ر ت بالسيرة يقول لك لحظة ا ح د لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل و ي ش المشركين كان يقتل النبي و ج ر ح و النبي عليه الصلاة والسلام إنما لما النبي نفسه س ا ل أصعب لحظة آل ا ل ل ح ظ اللي ح ن ا س م ع نفس صلاة المغرب دي لأن ا ل ص ح ا ب ك ا ن ن سألوا أصعب لحظة ل ح ظ أ ذ النبي عليه الصلاة والسلام إنما النبي بالنسبة له أصعب لحظة لما كل ط ر ا د دعوت أفلت لما طرد من مكة و ا ح ل طائف اطرد من طائف سبحان الله نفس المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام و ق ف ي ص ل ي فيه، نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام و ق ف ي ص ل ي فيه، هو اللي ب ع َ م ع ن كده ب ي ق ا ط ا ح ر ا م ا ه ل الطائف، وهم يذهبون يقولون ل ب ب ي ك اللهم م بيك نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام ل ا ي س ت ف ق فيه ماشي ك ل و مترات ما هوش عليه الصلاة والسلام غير م س ت ف ق ا إنه من الصدمة ومن الألم ومن الهم عليه الصلاة والسلام هو نفس الطريق اللي النبي أحرم منه عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الطائف بعد غزو الطائف بعدما فتح مكة راجع من الطائف على مكة في العمر التي ا د ا ء النبي صلى الله عليه وسلم خواني و أ ح ب ا ب ي في الله ض ي الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عايزين ا ن ه ا ت د نعيش مع بعض اللي مع رأو قلم ا ن ا عايزه يعني يمسك و ر ه و قلم كده ويبدأ واحدة واحدة كده يكتب معايا ل م ا ه تيجي ت ص ل ي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفتكره. دي نقطة مهمة جدا ي ا جماعة ا ح ن ا عايزين كلام بتاعنا يبقى ك ل ا م ع ا ملي جدا ل ا ن زي مركزنا ا في العشرة من ذي الحجة ركزنا على قضية الذكر ركزنا زي نعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعظم أبو ا ن و ا ع الذكر الصلاة على نبي صل الله عليه وسلم هو الصلاة على النبي ذكر لله مصلى على النبي فيها اعتراف ب ا ن الله أرسل الرسل وفيها اعتراف بأن محمد من عند الله وفيها ا ق ر ا ر ب ا ت ب ا ع النبي عليه السلام ف ا ي ذكر ا ع ظ م من هذا الذكر ي بالصلاة ق ى على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي يقربك ا ل ى الله سبحانه وتعالى عايزين نبدأ ن ع د مع بعض يا ا خ و ا ن ي ليك يوحنا بنصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ه والسلام نستشعر ا ي ه واحنا بنصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام نستشعر ا ي ه اللي م ع و ر ه و ق ل ا بيطلع ويبدأ يكتب عنصر عنصر نقطة نقطة واللي م عوش وراه و ا يسمع ويركز و لما يروح يسمع الدرس ده تاني ويبدا يرتب ليه ل ا ن الدرس ده ا و المحاولة اللي ا ح ن ا بنحولها مع بعض الليلة دي بتمثل عبادة مش عايزين نفعل بها الواتي نروح نصلي على النبي صل الله ع ل ص ه و س ل وبعد كده خلاص على ا ل ع و ض ا ح ن ا عايزين ده يبقى خ ط ف حياتنا ا ل ى ا ن نلقى الله سبحانه وتعالى النهاردة كان الجمعة الجمعة ده أكثر يوم من ودبت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت تفتكر الكلام ده كل يوم ج م ع يبقى أنت ت ع ل ق خلاصة هذا ادرس ل بإذن الله قدام السرير بتاعك قدام المكان اللي ا ن ت بتذكر عليه عشان تفضل تفتكر على طول هل ص ل ي ت عليه اليوم وتفتكر لماذا ت ص ل ي على النبي صل الله عليه وسلم أو لماذا تشعر س ت وأنت ت ص ل ي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبقى ص ل ا م ثمرة ص ل ا ت تقربك من الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثركم صلاة علي هو أقربكم مني منزله بهذه الكلمة نفتح ت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لماذا أصلي عليه؟ ماذا ا س ت ش ع ر و ا ن ا ا ص ل ي عليه؟ رقم واحد ت ش ع ر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ا س ت ش ع ر فضل الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ا ي ه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ا و ل حاجة فإن أكثركم ع ل ي صلاة أقربكم م ن ي منزلة يعني ا ن ت بتنشن على فردوس ع ل ى يعني ا ن ت بتنشن على جوار النبي في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الوسيلة أعظم منزلة في البشرية كلها في الجنة يبقى كل ما تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما هتبقى أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فإن أكثركم ع ل ي صلاة احفظها ح ط ا ح ل ى أ ث ل ب ك فإن أكثركم علي صلاة ا ق ر ب ك م مني م ن ز ل ل ن ب ي علي س ا ل ا ل س ل ا م قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه فإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر فيه من الصلاة علي ه فإن صلاتكم معروضة علي يبقى مين اللي صلى على ن ب ي علي ه ا ل التلام يوم يرفع ك د ه مين أكثر من الصلاة إن أرض على ن ب ي علي ه ا ل ا ل س ل ا م ا ل صلاة اللي ا ن ت صلتها على النبي معرضة و على النبي ك ن ت مع بعض ا خ و ا ن ي النهاردة الفجر كده ع د ن ا عملنا جلسة ا ل ض ح ى يعني نقرأ من هذا الكتاب شمائل المحمديا ال ت ر م ذ ي تحقيق شغل ا ل ب ا ر ي و ن ق ع د بصل ي على النبي عليه الصلاة والسلام منوع بيحسن ا حياته كلها ب ت ت م ل ي ب ر ك لما بيجي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيحسن ا ا ل ا ب و ا ب ا ل م ق ف و ل ة بتفتح ت والله يا ا خ و ا ن ي و ا ن ا ل ا ب و ا ال, ب و ا ن الألو ب ب ت ل ي ن و ا ن الطريق ا ل م ض ل م بينور لما الواحد بيصلي على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يب أنت صلاتك معرضة على النبي يعني معرض على النبي يعني النبي عارف ا ل ن هرضا إ ن في واحد اسمه اه اه محمد ا ب ر ا ه ي م صلى على النبي عليه الصلاة كثير جدا و ت ع ر ض ت على النبي عليه الصلاة هذه صلاة يعرفك ويطمئن على حالك ويعلم قربك من الله سبحانه وتعالى ويحبك فهذه من صبر الصلاة على النبي عليه الصلاة إنه يحبك تخيل بار لو أحبك النبي حب خاص النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشفى عليك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ه ي ه غير ا ن الصلاة عليه بتخليك ا ن ت نفسك تحبه من ن ت الناس حبة الدنيا ليه من ك ت ر ما تتكلم على العربية والفلوس تكلم على الفلوس على الفلوس على الفلوس الناس في ا ل ا خ ر عصمة الفلوس وحبة الفلوس طب لما ا ح ن ا نقدر نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونفتكر مواقف العظيمة هيجي في قلوبنا حب النبي وتعظيمه نحبه ويحشر المرء معه ا ي نعم ن ا حاب لو ا ن ت حبيته في ا ل ح ش ر معاي والقيامة يا ربنا ن ا ما عملتش عملت وأثني مع حبيب الله محمد عليه ا ل ص ل ا ه والسلام ولكن من كثر الصلاة عليه تبقى معه يوم القيامة ش ن ك د ا النبي صل الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة ع ل ي يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض ع ل ي يوم الجمعة يعني مش بس صلاتك يوم الجمعة دنت صلاتك طول ا ل ا س ب و ع تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ب ش ب ث صلاتك على النبي يوم ا ل ج م ع فإن صلاة أمتي تعرض ع ل ي يوم الجمعة ف ا ك ث ر ك م ع ل ي صلاة أقربكم مني منزله ف ا ك ث ر ك م ع ل ي صلاة أقربكم مني منزله مش عايز تقرب من حبيب الله عليه الصلاة والسلام مش عايز تبى و ر ي ب من قلبه، مش عايز تبى و ر ي ب من منزلته في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين. عارف كلمة سياحين دي؟ في الدنيا كلها ليه؟ يبلغون السلام من أمتي يبقى في ملاك ربنا خ ص ا ء ة سبحانه وتعالى عشان عباده واحدة بس عبادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بقى الحديث المبهر ره. اسمع الحديث اللي يخطف القلب ده كل هذه الحدث ي صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمع ب ق ا الحديث العظيم ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه من صلى عليه م ن ا م ت ي ا ن ا مش شايف الناس على تول عليه صل الله عليه ا ن ا مش يا ابني ل ا خ ر الدرس بقى ابدأ اتمرد ا ن ك تسمع عن النبي و ا ن ت عارف تصل عليه تمهيدا لأن الصلاة على رسول الله صلى ورد ورد صل الله عليه ما ن ا مش صلاة الجمعة ب ل س ا ع ة قبل المغرب من العصر ل ل م غ ر ب ه ت ا ه ت ج ل س الصلاة بصلاة على حبيب الله محمد عليه ا ل س ل ا م طول ما ا ن ت م ا ش ي تصلي على النبي عليه ا ل س ل ا م هتقوم ليل بالصلاة على النبي عليه ا ل س ل ا م ولكن ا ح ن ا عايزين هذه تبقى صلاة بصلاة ق ى حية في قلبنا و و م س م ر ه في حياتنا وهو ده الهدف اللي ا ح ن ا ب ن ح ا و ل فيه مع بعض الليلة بإذن الله ا ن إحنا نبدأ نوصل لقيمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحس به ا ي و ن ف ت ك ر ا ي ه واحنا بنصلي عليه عشان قلوبنا ت ن و ر بالصلاة عليه عليه ا ل صلاة والسلام كنت بقول حديث ا ي ه هاه من اللي صح معايا علي من طلا عليه من ا م ت ي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشرة ورفعه الله بها عشر درجات، وكتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. د ه ب ا ي ه عليه الصلاة والسلام. ا و بالنقص التاني ا ن ت ح ي ا ت الله ما صلى على محمد وعلى ا l i محمد كما صليت على ا ب ر ا ه ي م وعلى ا l i إبراهيم ا ن ك حمله مجيد. أو عليه الصلاة والسلام أو بصل الله على النبي محمد عليه ص ل ا ة والسلام الأمر الأمر في ساعة إنك ا ن ت تصل على النبي مرة عليه ا ل ص ل ا ه والسلام عشر رجع ترفع يبقى تصل على النبي ترفع مقامك في الجنة بتأسر على مقامك في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثركم علي إن أول الناسبي يوم القيامة ش و ف ا ل ح د ي ث ده ب ق ى إن أول الناسبي يوم القيامة يعني ا و ل الناس ب ي و م القيامة يعني ا و ل الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام تحت الشرب من الحوض يعني ا و ل الناس بشفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مليار مليارات من عمر محمد جاي على الحوض يوم ا ل ق ي ا م ا ن ت تروحين من س ص كل ذول فالنبي بيديك مفتاح عليه الصلاة والسلام بيقولك ا ن أول الناس بي يوم القيامة ا ك ث ر ه م عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يبقى ا و أول الناس أكثر الناس حظا من شفاة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حظا من القرب من النبي عليه الصلاة وعلى الحوض أقرب الناس حظا من القرب من الرسول صلى الله عليه و يوم القيامة ا أكثرهم عليا صلا إن أول الناس بيوم القيامة أكثرهم ع ل ي صلاة يعني تخيل كده ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله إليه راح ي فأرد عليه السلام ع ن م ا فيشوا ح د يقول عليه س ل ا ة السلام إلا والنبي يرد عليك تخيل بقى اللي بيرد عليك مثلا م ش بتقول ل ملك سلام عليكم ولك وعليكم السلام ورحمة الله ك ا ت ه اللي بيرد عليك النبي عليه ا ل ط ة السلام اللي بيرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل ا ي شرف هذا ا ي شرف لما س ي د ن ا علي ب ن ا ب ي طالب رضي الله عنه يقول في ا ل ا ث ر الصحيح لما س ي د ن ا علي ب ن ا ب ي طالب يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله بيته. كل دعاء محجوب حتى يصلى النبي سيدنا عمر يقول كل دعاء موقوف بين السماء والأرض. حتى يصل ا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعائك محجوب من غير الصلاة على النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم دعائك واقف ا ن ب ي س ت ح ل و ش أبواب السماء حتى يصل ا على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده في صلاة الجنازة قبل ما بندع للميت بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه لتفتح أبواب السماء للدعاء للميت يبقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب إجابة الدعاء وعند ا ل ص ل ا ع لي من أسباب ع د م إجابة الدعاء المفروض قلوبنا ترق لهذه ا ل م ع ا ن يا ا خ و ا ن ي المفروض قلوبنا ترق لهذه ا ل م ع ا ن ي المفروض الصلاة على النبي عليه ا ل ص ل ا والسلام دي عبادة ذ ا ل قروب الرقيقة آ ل حب النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل في رواية إذا مضى ربع الليل وفي رواية إذا بقي س ل ث الليل يعني عند ا ل ث ل ث الأخير يقول ن ب الله ا كبيصاح الصحابة ا ل ق ا ل ل ي ل كبيصاح المدينة المنورة ل ق ا ل ل ي ل يقول جاءت الراجفة ت س ب ع ه ا الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أيها الناس من خ ا ف أدلج ومن أدلج ب ل ا ل ا إن س ل ع ة الله غالية؟ ا ل ا إن س ل ع ة الله غالية؟ ا ل ا إن س ل ع َ ا ل ل ه ا ل ج ن َّ ة َ يبى نبي عليه الصلاة والسلام بيصرخ في الناس بيصيح الناس عليه الصلاة والسلام شوف النبي وحرصه على ا ل ا م ة ده ي شوف النبي وحرصه على عبادة ق ي ا م ا لله ي ل ده ي تخيل كده ا و تخيلي لو النبي هو اللي ت ح ت ب ي ت ك بين د ي ك عشان تصحى ل ق ي ا م لله يبى ق معناه ا ق ي ا م ا ل ل ي ل د ه ع ب ا د ة مهمة ده مهم ي يبى ق معناه النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ا ن ه يربط قلبك ب ج ل ا ل ربنا ده ي ا ن الفرصة ب ت ا ع ا جبت ا الدعاء دي ما تروحش عليك ده ش ب و ب ي بن كعب استيقظ ا و كان مستيقظ الساعة فقل ا ل ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ا ن ي ا ك ث ر الصلاة عليك شوف الحديث ا ل خ ط ي ر ده بقى ا ن ي ا ك ث ر الصلاة عليك ف ا ج ع ل لك جزء جزء ربع صلاتي يا رسول الله ربع دع ا ء بتعي ا ا و ربع القيام بتعي ا ا خ ل ي ا ص ل ا ة عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما ش ئ ء ف ا ن زدت فهو خير لك، ف ا ن زدت ف ا ي ه فهو خير لك. ا ل كلمة دي خطورة جدا. ف ا ن زدت فهو خير لك. كل ما هتزود كل ما هتشوف خير في دينك ودنياك. قال ا ج ع ل نص ف صلاتي لك. قال ا ن شئت. ف ا ن زدت فهو خير لك. كله م تعلق قدامك كده شعار. ف ا ن زدت فهو خير لك. ق ا ل له ا ج ع ل ف ل س ي صلاتي عليك. ا خ ا ل ر س و ل التس. ل ل ه ق قوم للعليك تني كله ا ن ت رسول الله قال ما ش ي ف ا ن ذلت فهو خير لك قال ا ج ع ل كل صلاتك عليه صلاة السلام قال ا ذ ا ا ذ ا تكفهمك ى ويغفر لك ذنبك تكفهمك ى يعني مشاكل الدنيا تحل ت كفاية من الله ويغفر لك ذنبك يعني مشاكل ا ل ا خ ر ة تحل ت في رواية ا ذ ا يكفيك الله ما أهمك من ا م ر دينك ودنياك يعني ربنا يودي الهم من حياتك يعني لو من أراد علاجا للهم يقوم الليل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد علاجا للب جرب ك ه ا ن كنت الليلة ك د ا قيم الليل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تصلي على رسول الله قيم الليل ك د ه والتب قلب حي وبذهن يقز وبقلب ب ن ش ي ت وبلسان منطلب و ا ع د عليه صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ا ب ر ا ه ي م على آل ا ب ر ا ه ي م ا ن ك ح م ي د م ز ي د نبي عليه صلاة السلام ا ل ق ا آ ن قال من صلى عليه صلاة صل الله عليه عشرة نبي ليس ه صمد خلا صحرى فرحان مسرور فقالوا ملك مسرور يا رسول الله قال إن الملك أتاني فقال أما يرضيك يا محمد ا ن من أحد يصلي عليك إلا صلى الله عليه ب ع ش ر ة وما من أحد يسلم عليك إلا صلى الله عليه ب ع ش ر ة فقال رضي، النبي عليه ا ل س ل ا م رضي بهذا الثواب العظيم وهذا الفضل العظيم، يا خ و ا ن ي في الله، ن ب ي عليه الصلاة والسلام قال ا ب خ ل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ن ت بخلاه ل ي ه يعم ي ص ل على النبي عليه ا ل ص ل ا م يا عم ا ن ت قلب ا ن ت ا ن ت لسانك بينسى كل شوية ليه ما تبطلش ص ل ا ة ليه ا ح ن ا ا ت ف ق ن ا مع بعض ا ل س ا ع اللي ا ح ن ا مع بعض فاليلا ل دي عليه س ل ا ة وسلام ا ن شاء الله وزله لا ت ك ف من الصلاة على حبيب الله ضرب لسانك على الذكر ب ق ى ا ط ل ق لسانك في ذكر الله ب ق ى عايزين نطلع على وش الدنيا ب ق ى كان ا ب بيتشاكل مع ابنه كان جاب له ا ب ن ع ر و س ة غنية عندها فلوس ك ت ي ر فبنه مش عايز ف ب و ل فالاب يقول لي ا ب ن ا ب ن ح ر ب م عليك خلينا نطلع على وش الدنيا ما فسبحان الله العظيم فلم ا س م ع الكلمة رياضحك قلت اه هو ضط لو على وش الدنيا ولا ما سبحان الله ط ل و على وش الدنيا جماعة نحن من ذ ك ر ي ن الله ك ث ي ر ا وذاكرات ي ب ع د ا ت الحسنات شغال وقاربين من الله سبحان الله تعالى ونا ل ك ر ا م ا ت الذاكرين و ن ن ا العصاات الله للذاكرين الله ك ث ي ر ا والذاكرات نبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر فطلع الخطوة الأولى قال ا م ي ن طلع الخطوة الثانية قال ا م ي ن طلع الخطوة الثالثة قال ا م ي ن ف ا ل ص ح ا ب ه يسألوه قال ا ت ا ن ي جبريل فقال محمد ب ع د ه من أدرك رمضان فلبيخ فلقل ا م ي ن فقلت ا م ي ن الخطوة الثانية ب ع د ة من ذكرت عنده فلبيصلي عليه قل ا م ي ن فقلت ا م ي ن خطوة ثالثة ب ع د ة من أدرك ولديه ا في ا ل ك ب ر ولا بيدخله الجنة قل ا م ي ن فقلت ا م ي ن الرابط ا نبين رمضان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوالدين لما ي س ن ه م به كبر الرابط إ ن ثلاث أبواب للرحمة. لو الواحد عم ا ل ج ن و ب ا ي ه ربنا ر ح م ه ب سببهم. ثلاث أبواب للرحمة و ا ل م خ ا ر ر الشاملة. يعني الصلاة على النبي عليه ا ل ص ل ا م يعني الذي لا يصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي من نسي الصلاة عليه خط ا ط ر ي ق الجنة. من نسي الصلاة ع ل ي خط الطريق الجنة. مش هيعرف طريق جنة يوم القيامة. يعني على النار ولا ع ب د الله. يعني تارك الصلاة على رسول الله да بعيد عن الله سبحانه وتعالى من نسى الصلاة عليا خط ا ط ر ي ق الجنة متخيل إن اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوة النبي ودعوة جبريل دعوة جبريل بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم إذا يا أخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلا الصلاة, الصلاة, الصلاة على النبي بتفرم هك في الميزان ليه عشر حسنات في الكفة مع كل مرة وعشر سيئات يتشلوا من كفة السيئات مع كل مرة تفرق معك ا في ا ل ص ر ا ط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت ر ج ل ا يزحف على ا ل ص ر ا ط ويحب مرة ويتعلق مرة، فجاءته صلاته ع ل ي فت هو وأنقذت صلاته عليه ف ق ا م ت ه على قدمي و. بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجا من السقوط من على ا ل ص ر ا ط بسبب الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ف ه ي من جاء إخواننا إحنا لابد إين ا و ل درس بعد العيد الكبير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فكرين ا ا و ل درس بعد العيد ا ل ص غ ي ر كان عن ا ي ه حد فكر ا لا ا و ل درس ا و ل درس بدنا نفي باء اتطلقنا فيه حد فكر ا كان ا ي ه ا ي و ة اسم الله البر م ل ذكرين ق ل ت ا ي ه وقتها ق ل ت ا ح ن ا بدئين فترة فترة من العصر اللي عندك كبير دي معظم الملتزمين والملتزمات ف ت ر ي ن فيها معظم بيجرش فيها للأسف الشديد للأسف رغم ا ن المفروض تكون فترة انطلاق فقلتلك ا ح ن ا عايزين نستفتح ه ا ج ا ع ش ر بنفتح ع ل ي ه ن ا عشان ربنا يفتح لنا في ثلاث شهور دول نبدأ ب أ س ا ل ه الحسنة. ا ه ي دي ن ي ي ت النهاردة و ا ن ا جاي ا ت ك ل م عن النبي عليه الصلاة والسلام و ا ن ا جاي ا ت ك ل م عن الصلاة على رسول الله صلى الله والتي من ا س ب ا ب الفتح ا ن كلنا ا ل ا س ب و ع د ه صل ي على النبي عليه الصلاة. ت و ا ء الغافل مننا ا و ا ل م ق ت ه د ا ل م ق ت ه ي د يصلي ا ل ا س ب و ع د ه ويكمل ه مدى حياته إن شاء الله. الغافل والغافلة بقى هيعود ا ل ا س ب و ع د ه يكتعد واركذا ينام. ا ن م ا ا ل ا س ب و ع د ه كلنا ن ك ت ه د فيه في الصلاة. على حبيب الله عليه ا ل صلاة علينا ب ق ى ل ا ن من العيد الكبير لحد واحد رجب بداية موسم لساعات لرمضان ست شهور ونص يا جماعة ست شهور ونص و مع ك ا ر ج ب وشعبان شهرين ث م ن شهور ونص على رمضان عشان ك د ه الفترة دي من بعد العيد الكبير دي فترة الاستقرار ا ل ت ر ب و ي كله دي فترة المنهج ا ل ت ر ب و ي ه كلها ل ا ن ه رمضان مو س م وشعبان مو س م وبعد رمضان د خ ل ي ن على عشرة ي الحجة موسم د ه ب ي ن العيد الصغار والكبير فالفترة من واحد راجب لحد نهاية العيد كبير دفترة المواسم دفترة الدروس م ى اللي بننطلق في الدعوة ب ن ن ط ل ق في العبادة ا إ ن م ا من أول العيد كبير دفترة ايه ثمان شهور ونص تربية ت م ا ن شهور ونص طلب علم ت م ا ن شهور ونص سير إلى الله سبحانه وتعالى م ع ا ا ا خ و ا ن ي في الله يا ى ا ذ ا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن ا و ل نقطة فيها ا ل ا ن وهي تستشعر ا ي ه و ا ن ت بتصل ي على حبيب الله محمد على الصلاة تستشعر فضل ا ل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تاني نقطة تستشعر ا ي ه و ا ن ت بتصل ي على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر ا ي ه ها حد م ن ق ه و ه الإيه تاني يحسه وبيصل ي على ا ل ص ل ا ق وياه ل ا تشعرش س ت حاجة تشعر ا ي ه من ت شالام؟ اه يعني ايه ا ل ل ي تفكر فيه وأنت بتصلي على النبي ت ف خ ن تصلي عليه ا ك ت ر تومت ق ولعبا ق هذا ي ه ا ل ص ل ا و ايه ا ل ل ي ت ف ت ك ر ه ا و ل حاجة ق ل ن ا ه ا ا ل ف ض ي بعشر درجات ب بعشر مرات ربنا يصلحها تأبني تأومني على الصراط ه ده? تخلي ا ب و ا ب ا ل سمت ا تفتح ل ل ع ا ي يبقى المره ا ل ا و ل ا ن يا كده تخلي ز كروباتي كلها تفرج ص د ق ة بديل عن اللي ما هو عاوز فلوس تعديني الصلقة. سبب لتفريق الكروبات سبب لمل الميزان بالحسنات ا ي ه سبب ل ا ن بق قريب من النبي في المنزل في الجنة سبب ا ن ن ا بق ا و ل الناس بالنبي يوم القيامة النبي يعرف ا ن ب ص ل ع عليه ويعرف عليه سبب ويرد عليه سلامي يبقى نجز الأول اللي ا ح ن ا كنا نكلم فيه الجزء ا ل و ل اللي يلهب حماسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ا ل و ف ض ل الصلاة على النبي جميل ا ي ه كمان ه ا جميل الشعر ركوا ل ل ه ي دي؟ استشعار ا ي ه ا ي ه اللي هي استشعار ا ي ه ن ق ا م نبي عند الله. جزاك الله خ ي ر ك يبدي ق ى ثاني روتة أو خلاص يا عم خلي كنت ا لو ترسموا ا ل درس اللين ا ا ن شاء الله ي ب ق ى ثاني ن ق ط ة استشعار ي ه ا مقام النبي عند الله عارف يعني إيه؟ لما ربنا يقول إن الله وما ل ا ئ ك ت ه د خ ل منظر ك ن بيصلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه ن الله و م ل ا ئ ك ت ه يصلون مدار مستمر على النبي يا ا ي ه ا الذين ا م ن و ا صلوا عليه وسلمه ت س ل ي م ا ا ح ن ا يا ربي ا ه ي م ا ن صلاتنا ب ع د م ا م ل ك الكون ص ل ى عليه ا ي ه م ا ن صلاتنا ب ع د م ا م ل ك السماوات السماوات صلّى عليه ا ن ت ت ت ش ر ف ب ا ن تنضم ا ل ى الكون في الصلاة على ا ل نبي صلى الله عليه س ل مش م النبي اللي بيستفاد م ن ك ا ن ت اللي بتستفاد ا ن ت اللي بتتشرف الله يعلمك من هو محمد الذي لو ل ه ل كنت ف ا ح م ه من فحم جهنم والعظيم الله من هو رسول الله ع ل ي ه ا ن ص ا م يعني م قامه ما ف ي ش حاجة ا خ و ا ن ا الواحد ممكن قلبه يعني ي ت أ ذ فيها ب ي س ت ش ع ر مقام النبي زي رحلة ا ل م ه ر ج لما ا ل نبي عليه الصلاة والسلام طالع ا ب و ا ب السماء مات على تفتح ع ل ي ه ا التواصل ب ا ب السماء ا ل ا و ل ى والثانية والثالثة والرابعة ف ب في السماء تفتح ا م ا م النبي صلى الله عليه وسلم ح ت ى ا ذ ا وصل إلى السماء السابعة رأى م ش ه د ا ب ا ه ر ا شاف البيت المعمور شاف ج و ا ر الملائكة بالتلبية شاف سبعين ألف ملك عادين يطوفوا كل يوم سبعين ألف غريلوم اللي قبله غ ي ر ا ل ي و م اللي بعده منذ خلقه الله لم يتكرر الملائكة عليه. يبقى ملاك ئ السماء السبعة ا د و ل ع د د ه مده. ا ي شاف سيدنا ا ب ر ا ه ي م ت ن ظ ه ر للبيت المعمر. سيدنا ا ب ر ا ه ي م اللي ب ن ى ا ل كعبة في ا ل ا ر ض رب ن ا ا د ا ل ه ج ز ا ء من هذا العمل. ا س ك ن و ا عند البيت المعمر في السماء السبعة. ا ثم. يصعد النبي ص ل ى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصعد ه بشر في التاريخ، صعد إلى س د ر ة المنتهى، ترك ا ب ر ا ه ي م وصعد ا ل ى س د ر ة المنتهى، ل ي ه س ت س ل م عند س د ر ة المنتهى؟ رأى ثلاث مبهرات، رأى جبريل على حقته بالسمك ج ن ا ح وراء صدرة المنتهى وصدرة المنتهى اسمها صدرة المنتهى لأنها عندها نهاية الكون اللي تحته نهاية الكون اللي فوقها عالم ما تحت صدرة المنتهى س م ا ا ت السبأ وعالم ما فوق صدرة المنتهى العرض شو وحجب النور وعالم وصدرة المنتهى عندها بالجنة فالنبي شاف الجنة من برة وشاف صدرة المنتهى وشاف جبريل على حقيقته عليه السلام تخيل ص د ر ة ا ل م ن ت ا و النبالة الصم يقول لك للك ما أستصفح مسلم حتى مدينة ا ل ح و عليها ا ل و ا ن وفرش ا من ذهب ومنظر ص د ر ة ا ل م ن ت ى و النبالة ي ق و ل لك ما فيش حد يقدر يوصفها فيش حد يقدر يوصفها للناس وحينما تحولت نعيم الجنة نفسه بيتحول ا جماعة يعني بيتحول يعني يتغير ا ل و ا ن ه ويتغير ا ش ك ا ل ه ويتغير الجمال فيه يعني ا ل ن ب ا ل عليه الصلاة والسلام رأى صدرة المنتهى ب و ص ه ا ب ر ه بقى بقوعتها ثم دخل الجنة عليه سلام شوف يا محمد ملكه متك بقى لو ا ن ت و ا تحت م ت ع ا ض ي ن ومبعدلين وها ل ب ط ل عادين يسجنوا فيكوا ع د ي ن يبعدلو فيكوا اطلع شوف ملكه متك في الجنة شكله ا ي ه ثم يا ص ا د النبي صلى الله عليه وسلم فوق صدرة المنتهى ما فيش مخلوق اللي صعد فوق السماء ا ل س ب ع ة قلنا ما فيش بشر ط ل ا ه ا آخر البشرية إبراهيم والنبي ع د ا صدرة المنتهى جبريل نفس ه م ص ط ل ف وها ما فيش ملك ولا مخلوق تحت سدرة ا ل م ن ت ص ر فوقها ولا مخلوق من فوقها نزل تحتها فياصعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى وصلت مستوى أسمع فيه صريف الأقلام كتاب القدر الملائكة التي تكتب بأمر الله الأقدار يعني وصل لفين وصل حتى حجاب النور فلما سألته سيد ع ي ش ى فهم مسلم هل رأي تربك قال نور أنها ر ا شف حجاب النور عليه سلم ا و ر أ ء حملة العرش عليه س ل ا ن قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذني وعطق م سيرة خمس عام أو كما قال حبيب الله عليه س a t ا ا ل س ل ا م يعني ا خ و ا ن النبي رأى واحد من حملة العرش الأربعة يعني ر ا ى حملة العرش و ر ا ى العرش و ر ا ح جب النور قالت على ثم دنا فتدل قال أحد المفسرين أي سجدة ف س ج د في م كان لم يسجد فيه مخلوق لله سبحانه وتعالى ا ن ت عايز رحلة المراقد بربنا بيقول النبي فيها. شوف يا محمد مقامك في السماء ايه لو ا ه ل ا ل ا ر ض أ د و ك لو ا ه ل ا ل ا ر ض ا ذ و ك يبقى ت ص ل ي عليه و ا ن ت تتفكر مقامه عند الله عليه الصلاة والسلام يبقى ا ل ن ق ط ة ا ل ا و ن ا ت تفكر ت ا ي ه ص ل الصلاة عليه عليه الصلاة و ن و ا ط ت مقامه عند الله ا ن الله وملائكته يصلون على النبي ا ن ت و ا برضو ب ت ص ل و ش على النبي يا نهار ا ب ي ض ي ا خ ي و عليه الصلاة والسلام. أنا عايز وأنا بكلم صوت الصوصاب بتاعت عليه ص ل ط ة السلام بتاعت نص السن و ا ل ص ا ب د ي ا ت تبأمالي المسجد عليه ا ل ط ة السلام عليه ا ل ط ة السلام ياخي بطلوا بخلي ياخي من ذكرته ع ن د ه فلم يصلي عليه أدخل الناس الوقت ا ن ا عاد ا ذ ك ر النبي ما ب ت ص ل ش عليه ليه من أعد طول الدرس و أ ت ك ل م عن النبي عليه ص ل ط ة السلام يبقى أنت لازم طول الدرس تضل تصل على النبي عليه ا ل ط ة السلام وإلا تبقى من خ ا ب خ ل الناس وإلا يبقى عندك شفاء طيب ا ي ه تاني اللي تفتكره أنت ت ص ل ي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ي ه تاني اللي تفتكره أنت ت ص ل ي على النبي صلى الله عليه وسلم ها تفتكر ا ي ه قول ها يلا ا ي ه جميل أ و ل د ه يعني ا ي ه معناته ا النبديات ي اللي هي ا ي ه يعني لما أقول لك ا ب و ي ا شيء منا عشان نطلع في ا ل ا خ ر الجالا محترمين ك د ه و ا خ و ا ت ن ا ستات محترمين ا ب و ن ا شيء يبقى معاناة ا ب و ن ا بيعمل ا ي ه ا ب و ن ا حس ا في تحية به ا ي ا ي ه حب النبي لك عليه ا ل سلم ا ا ن ا ن ت تفكر ت حب ه ليك أدي عليه سلط السلام عليه سلط السلام يا ا خ و ا ن ن ا النبي عليه سلط السلام لو ذكرت معاناته ا ج ل ك عشان منظر رجل ي ن النبي في ا خ ر حياته والعباس شاي ل ك ت ف وزين د ا علي شاي ل ك ت ف ل ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام و ر ا ل له تخطيط نقل النبي خلاص مش قادر ا ن ه حتى يمشي عليه عليه الصلاة والسلام الرجل اللي ظل ث ل ا س ن و ت ه ا عشان الدعوة تصلك و عشان ا ن ت تطلع مسلم كفاح رهيب النبي عليه الصلاة والسلام يا ا خ و ا ن ن ا وهو في مكة مثل ثلاثة و ل ا د ذ ك و ر ثم ماتت خديجة رضي الله عنها وما فيش يوم توقف عن الدعوة لله يوم غزو ا ب د ر ماتت رقية البنت الأولى ماتت رقية يوم غزو ا ب د ر وبعد فتح مكة ماتت سيدة زينب متأثرة بجرح اللي ا ص ي ب ت بيها وهي بتهاجد لما ه ت ب ر من ا ل أ س و د طعن ا ل د ب بتاعتها. سقطت و ا ج ه د ر أ ُ ص ي ب ت وفضلت تتعلم ستة اثنين من جراح مزمنة لحد ما ماتت متأثرة ب ا ل ض ب ن اللي هو الجراح المزمنة رضي الله عنها ها وبعد ك د ه تموت وكلثوم ويدموت من كذا وسيدا ف ا ط م ا لفضلت ل ي م ش ر ة ب م و ت ه ا ق ب ل ا ن يموت عليه ا ل صلاة وسلام ويوم انكسفت الشمس ا ب ر ا ه ي م ابنه في أضو الصربك فيها النبي عليه الصلاة والسلام و ل س ه د ف ن ا ب ر ا ه ي م من ساعتين، ها? ولكن ليس ح ز ن على ا ب ر ا ه ي م و ا ن م ا خوفا عليك، خوفا علينا، خوفا عليا وعليك و ع ل ي ك من النار، النبي عليه الصلاة والسلام. تحمل ا ل ب ا ل دفن سبع م ن و ل ا د ه بيديه ولم يتوقف عن الدعوة يوم واحد ولا ساعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ز ا ت كل اللي حبهم و م ا ت حب حمّ م ا ت و قتل حب مصعب اتقطع ق د ا م ه ف ي ا ح د حب عثمان بن مظعون مريض ومات عليه س ل ط ا و السلام الناس عليه ا ل ص ل ا والسلام ا ح ف ا د ه ا م ا بنت لم تنجب و ا م ا زي ابن سعد الرقيع اللي مات أما زي حفدت لنب ل ي ع ل ي ه ا ل سلام ما ت ل ه كم حفدت في حياته ده غ ي ر موت أبنائه علي ه س ل ط ا م دال ه واحد ب ي م و ت ل ه ع ي ل بيفضل طول حياته مكسور ومقط و م ل ص ت ه نب على ي سلام كل د و ل م ا ت ل ه ولم يتوقف عن جهده ل ا ن ق ا ذ ك ولم يتوقف عن جهده ل ا ن يوصل لنا الدين علي ه سلطان كل هذا ا ل ا ل م وكل هذا التحمل عليه الصلاة والسلام استحمل ما عنده لما كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ما فيش في بيت نار ط ب ا ل ش ه ر ي ن دول اللي عايشوا مع ا ل ط م ر و ا ل م ي ئ ة لم يكن يكف عن الدعوة لله ى ا ل ي و م ا عليه الصلاة والسلام يعني هذ الجوع ل د ر ج ة ا ن ي خ ر ج م ن ت ب و ل و ب كر و ع م ر يقول لهم ا خ ر ج ن ا الجوع عليه سلطة السلام خرج من ا ل جوع من بيته عليه سلطة السلام قالت ا ل سيدة عا ئ ش ش في ص ا ل ب خ ا ر ي ما شبعنا من الطبر حتى فتحت خيبر عشرين سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشرين سنة م شبعش غل لما فتحت خيبر عليه سلطة السلام كل الجوع اللي استحمله ده عشانك عشانك ما كان ممكن يسعى على ا م ر طعام و ا ل ش ر ب ولكن س ا ع على ا ن ق ا ذ ك من مر وتحمل ما لا يتحمله بشر من أجل ا ن ق ا ذ ك ليس السلام يروح يفتح مكة يخلص ب ت حمكة يطلع على ح ن ي ن تخلص غ ا ز و حناين يطلع على الطائف. يخلص غزوة ا ل ط ا ي ف يرجع على مكة بالعمرة يخلص مكة يطلع على المدينة ل ع م ل و ف و د ي س ي ب الوفود ويطلع على غزوة تبوك يرجع من تبوك ألف وخمسمائة كيلومتر وعنده تين وستين سنة ليستكمل استقبال الوفود م ج ه و د قاتل م ج ه و د قاتل عليه س ل ط ا ل س ل ا م في النهاية ج ل ي ما أ د ر ت ش تشيله سمع ي ا ئ ش ة بتقول كان ا ك ث ر صلاة النبي قبل موته وهو ج ا ل س قالوا لها متى قالت بعدما حطموا الناس ب ت حط جسد وصحته عليه س ص ل ا و ا ل س ب ب ا م كل ا ل ك ل ي ه السلام يرجع من غزو بني ا ل م س ت ل ص يحصل حادثة ا ل ا يفضل المجتمع ش ه ر ف فيها يجي ا خ ب ا ر ا ل أ ح ز ا ب يفضل أرب ا ل ش ه ر ف حفر الخنادق يجي ا ل أ ح ز ا ب حوالي ش ه ر ف الحصار يتفك الحصار يطلع في نفس اليوم على بني ق ر ا ي ز ة ريس السلام لا ينام من ا ج ل ا ن ق ا ذ ك كل ا ل م ج و د من ا ج ل ا ن ق ا ذ ك لولا ل كنت صحن في جهنم. لو لحد كنا فاحض من فاحشة هم يبقى افتكر حبليك ه وهو قبل ما بيموت بأيام يقول و ج ت ن ا ا ن رأينا ا خ و ا ن ن ا قالوا له ا و ل ا ً ن ا ا خ و ا ن ك ي ا ر س و ل الله قال بل ا ن ت م ا ص ح ا ب ي لا ده ه ونفسه يشوفك ا ن ت ده ه ونفسه يشوفك ا ن ت عليه ا ل ط ة السلام يبقى افتكر حبليك ه يبقى ا ذ ا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد افتكر فضله عليك رقم اثنين افتكر م ق ا م ه عند الله عليه ث ل ا ث ابتكر كلكا ملاك الثمانت سلام صلي عليه ص ل عليه عليه ثلاثة رقم ثلاثة ا ف ت ك ر الحب ليك عليه ثلاثة سلام رقم أ ر ب ا ف ت ك ر حاجتك ليه عشان بقى إيه نبدأ بعد بعد الأذان في حاجة ك ب ي ر ة ا ف ت ك ر حاجتك ليه عليه ثلاثة سلام ت ب ح ت ج ل ه في الأيام على ا ل ح و ض على ح و ض النبع عليه ثلاثة سلام وأنت داخل كده واحد بيجري من و ر ا ك ا ح ص ى ا ص ح ا ب محمد ا ن ي س ت أ ث ر و ا ب ي دون أنا دب مسلم الخولان، ا ي وواحد ت ا ن ي بيجري وراك أ ن قص الدين و ا ن ا حي دب ه ا و ب ك ر الصديق، وواحد ت ا ل ت بيجري وراك ا ن ا ا ت خ ل ف عن ر ف ت لي هذا ع ل ا ب ن ا ب ي طالب رضي الله عنه تروح ف ي ن ساعتها تعرف ي عن ي الحوض ي ه ا الحوض ده اختار ي مصيري الحوض ده اختار ي مصيري. ا و ل الناس بيوم بي القيامة أكثرهم علي صلاة الحوض ده اختيار مصيري الحوض ده معناه يوم الفزع الأكبر يوم الرعب الرحيم ده مكان ل ه م يوم القيامة ده مكان انت عارف يعني إيه سنه ب ت ق ع على الأرض ولا سنه س م ت ق ع على الأرض تعرف يعني ا ي ه أرض بتوداك انت عارف يعني ا ي ه جبال بتودل انت عارف يعني ا ي ه ملائكة في كل مكان انت عارف يعني ي ه ج ه ن م ب ت ص ا ر ا ن ت عارف يعني ا ي ه ميزان بينصب وصرات بينصب على ش ف ر جهنم ده مكان الأمن مكان الأمن يوم الفوز على الأكبر ده مكان الري يوم العطش الأكبر عارف يعني ايه الناس لما ربنا يستدرج الكفار لجهنم ي ص و ر ر ا ل ه م في شكل مياه، وهم يقولون نريد ان, أن تفقينا. ي ج ر ا يعاف وجهنم أ ن ا منهم أنهم ماء. الحلقة تتمضق خمسين ألف سنة. م فيش كل درزة إذا هو في ا ر ض المحشر. م فيش ق ل في ا ر ض المحشر. م فيش حنفية ماء في ا ر ض المحشر. مكان ا ل ر ي في يوم العطش الأكبر. مكان الأمن في يوم الفزع الأكبر. م كان النجاة في يوم الغضب الأكبر إن الله غاضب اليوم غضب لم يغضب ب ا ل س و ق ا ت لما ربنا غضب في الدنيا عصر ك ا ت ر ي ن ا د ا ا ل و ح د ه أمريكا كلفت في كم ا كم ا عدد من ا ل م ل ي ا ر و لكن ا ل و ل ا ي ة ديت قدام رعبتين سنة عمتين بيلتين زي ما كانت ده ده عصر ا شوية توت حركوا يعني زلزال واحد دقيقة في الأرض ثلاثين ألف ب ر ا د ماتوا. بوركان واحد سنة 1902 أتى 30 ألف من أدم في نهاية يعني هذا غضب الدنيا فما ب ل ك بغضب ا ل ا خ ر ة وما الغضب يوم ا ل ا ي ا م ا بقى فهذا مكان النجاة يوم ا ل غ ض ب رجع يعني ال ح ض ا ل اختيار مصيري. يعني الحوض ده مش م ك ن ا ن ت رحت تشرب كله خلاص ولا يضمر ب ع د ه أبدا ولا يحزن ب ع د ه أبدا ولا يسود وجهه ب ع د ه ا أبدا ثلاث حاجات دول حلوين قوي بس في ثلاث حاجات تانيين خطرين جدا إ ن الري يوم العطش الأكبر والنجا يوم الغضب الأكبر والأمن يوم الفزع الأكبر يبقى نحتاج ا ن ت بحتاج النبع ل ي ه س ل ل ا و ا ل ل م يوم لا يبأذن لا وحده نحتاج النبع ل ي ه س ل ل ا و ا ل ل م ينزل أنتك م ج ه و د ا ك ت ر م ج ه و د اللي ب ذ ل ه من ا ج ل الدنيا يبأفتكر الحوض وافتكر حاجتك ل ا ن تشرب من يد النبي صلى الله عليه وعلى الحوض افتكر ا ن دعائك موقف و ومحجوب بدون الصلاة على النبي و ا ن جبريل د ع ع ل ي ك ا ن لم تصل على النبي ع ل ي ه الله ا و ا ن ك تخطئ طريق الجنة ا ن لم تصل على النبي عليه السلام. و ا ن ك عند الله ا ب خ ل الناس ا ن لم تصل على النبي عليه ل ل ا ا محجوب موقف و داخل ها ب ع د الوضع ا ء جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام ونكمل ب ع د ا ذ ا ن العشاء ا ن ش ا ء ا ل جل. الصلاة و س ل ا م على أ ب ي ا الذين ص ط ف ى ا ل ن ب ع د بركات الصلاة على رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م يا عم ل ك ب ق و س ا كت شكلنا شكل مع بعض النهاردة يلا عليه سلام عليه سلام قلبك العلماء قالك ا ن ا ع ظ م الذكر مش اللي يبدأ باللسان وبعكال القلب يشتغل قالك ا ع ظ م الذكر اللي قلبك يبدأ ب ي ه وتلاقي لسانك فاض في الوحدك ا ن ت نفسك تفاجئ ا ن ك مالك عشر دقائق تذكر و ا ن ت مش حافز ل ا ن قلبك هو اللي ب ي ذ ك ر عليه سلام يعني تألبك ق ا ع د يواصل ا ك كذا من غير صلاة عليه، ا زاي عليه ا ل صلاة سلم؟ ا يعني بدأت يعني كرامات الصلاة على ر س و ل ا ل سلم ا تيجي وبعض يعني قصص ا خ و ا ن ن ا الذين يعني ا ح د ا ب ا ن الفضلاء رزق الحج ولم يكن ينتظره ا ب د ا ولم يكن ل ه ا ن يحج على كلامه يعني كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة في اليوم يعني يا ما الله يا ج م ا ع هذا صلاة على النبي ع ل ي ه ا ل ل ا ع ف ي ه ا من الفتوحات ما لا يوصف ما لا يوصف عايزين نافل كلام بتاعنا يعني من ا ع ظ م الحاجات اللي ن ا شخصيا بحس ي ه ا وأنا ب ص ل ّ على النبي عليه الصلاة والسلام قلب محمد وشمائل محمد عليه الصلاة والسلام شمائل محمد ي ي ر ي ت مع بعض إخواني يعني عملنا مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ث ل ا ث ا ر ب ع مرات كده خذنا الشمائل فا من ا و ل ا ل ا خ ي ر ة نسمع شمائل النبي ونصلي عليه ا ن ك ا ن ت تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو م ع ف َ ن ع ا ئ ش في قمة الشهوة م ر ا ت ه الجميلة الشابة الصغيرة اللي بيحبها ا ك ت ر و ا ح د ظ ب ي ح ب ه ا في الدنيا و ل ه ا ظ ر ي ن ي ا ت ع ب د ل ربي بعد أن أستجلده جلدها ويقف يصلي الحد ما ي ب ل الأرض أريستة تلملم الدموع ا ل ا ي م ا ن والشوق ا ل ى الله ط ا غ ى على كل شهوة للجسد أ ر ي س ت لما النبي ولثلاث ا ي ا م و ر ب ا ط الصيام اثنين وسبعين ساعة من غير لا أكل ولا شرب ا ل ا شربة ماء المغرب وبيقوم الليل وبيدعو لله ا ل ويوجد في سيدنا عليه الصلاة والسلام من أين أتى بهذي الطاقة يعني معناه خوانا ا ن الروح من قدر ما سمت بالشوق لله لغت الجسم جسم الإنسان ت ل غ ى لما ت ع د تفكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه ا ل ا ل ا ه ع ل ه وسلم في قيام الليل كل جهات في, في سبيل الله ينام وبعكده يوم يفضل يصلي وبعكده جسد والإرهاق القاتل يغلب وينام وبعكده د يوم ق يفضل يصلي وبعكده د جسد و ا ل ا ر ه ا ق القاتل يغلب وينام وبعكده د يوم ق يفضل يصلي الصلاة ما بين قلب م ت و ه ج بالشوق لله وما بين جسد م ق ت و ل من التعب ن ب بعلي صل الله عليه وسلم قلب مع الله وتخيل ا ن س ا ن هجم على ثلاثة ل ا ف جندي من جنود المشركين وهو مع الله في غزو ا ح د جيش المشركين هجم عليه وبيقول لطلحة لو قلت ب س م الله لرفعتك الملائكة وفي حد ي فكر في د ه في الوقت د ه ساعة الهزيمة قلب ه مع الله بعد ا ح د يقول ا صفوا حتى ا ث ن ي على ربي ساعة النصر قلب ه م ع الله في فتح مكة ي خ د ك ل مكسور ظهره لل ا م ا م عليه ا ل سلم من الانكسار لجلال الله ساعة الخطر ق ل ب ه م ع الله مشركين ي ح ص ر و ا في الغار ولو نظر ا ح د ه م تحت ق د ما يلرأه و ا ل ا س ك و ت أمرك ما ضاق بثنين الله ثالثهما ساعة الفزع ق ل ب ه م ع الله ل ي ل ي ب د ر و ا خ د ه ا كل ه ا د ع ا ء بين ذي الله سبحانه وتعالى ساعة الفتح قلبه مع الله في ا ل م ع ر ج حينما فتحت له مشاهد السموات ما زاغ البصر وما طغى قلبه مع الخالق مش مع المخلوق حتى لو مخلوقات عمره ما شفها ولا تخيلها قبل كده ساعة الموت قلبه مع الله بل الرفيق ا ل ا ع ل ى وقبل أن يموت يقول إني أبرأ ولله ا ل أن يكون لي منكم خليل حدش حبه وتخلى القلب لربنا بس سبحانه تعالى في النوم قلبه مع الله إن ي نم وينام ق ل ب ي وإذا سمع الأذن وقف عليه س ل سلام منبه رباني اسمع أذن الفجر بعد نوم السحر ا ل ا ع ل ى يقف عليه سلطان مشيوم يقف عليه س ل ا سلام ساعة ا ل ا ذ ن قلبه مع الله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ا و ل ما يسمع كلمة الله ا ك ب ر في الصلاة قلبه مع الله صحبه ا ا إبر ربي ت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ق ا ع د ي ق وسبحان ل ربي ا ل ا ع ل ى سبحان ربي ا ل ا ع ل ى قلبه ب ي ج ق ر عليه الصلاة والسلام وهو في كل ظ ر و ف حياته قلبه مع الله عليه الصلاة والسلام معجزة النبي ترى أ َ ل ل ه ق ل ب ُ ب ا ل ل ه م ه م ا ك ا ن ُ ا ل ظ ر و ف في ا ل ه ز ي م َ ة ف ي ا ل ن ص ر ف ي ا ل خ ط ر ف ي ا ل ا م ن ف ي ا ل ف ت ح ف ي ا ل ا ز م ا ت ع ن د ِ ا ل م و ت ق ل ب ع ا ي ش ف و ق مع الله سبحانه و تعالى ع ش ا ن ك د ه م ن ا ع ظ م ا ل ز ا د ل ا ص ل ا ح ق ل ب ك ا ل ص ل ا ة ع ل ى ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل س ب ب ا ل ذ ي ب ع د ه ذ ا ا خ ل ا ق النبي وشمائله. ي ه ا سلام. لما جيب كتاب زي مختصر الشمائل المحمدية شيخ الألباني ه شيخ ا ل ل ب ا ن ي ر ر ح م ه الله ا خ ت ص ر و حقه. جاب الشمائل ب ت ا ع النبي اختصره. لما تقعد بقى تعيش كده. تعيش ن س مخلصين في قراءته ف ض ل و منه آلاف ج ر ل ن ا ر د ة تعيش كده بقى مع قيام النبي. صيام النبي. ع ل ل ص ل ا ل س ل ا ة ز و د النبي. أكل النبي وكل حديث م ك ت و ب جنب ه ص ح ي ح و ل ا ضعيف عشان ت ا خ د الصحيح و س ت ع ب د ل ل ه ب ا ه و ط و ل م ا ا ن ت ع د ت ق ر اتعثر ص ل ي على رسول الله صل ى الله عليه وسلم شيخ محمد جميل فينو لوكو تايب صغير برضو ولكن للأسف ماش م ع ا ي ا ا ل ا ن كتاب اسمه برضو الشمائل المحمدية كتب ا ص غ ر ن ق د ك د ه مليان كلام عن ا خ ل ا ق النبي دوب ا ل ق ل ب مواقف كرم ه مواقف شجاعة مواقف صدق ه وقف ا ا خ ل ا ق ه ما أقف ت ق ع د ت ق ر ة وقلبك يتواحد بالنور تخرج ا ي ث حيث مسجد مراتك و ت ش ط ب ل ه ا المطبخ ليه ل ا ن ك ق ر ئ النبي ما قال وكان ا ي ه ع ا ي ز تحضن كل ا خ و ا ن ك وتخدمهم ل ا ن ك ق ر ئ النبي ما ع صحبه ا كان ا ي ه عايز تخدم كل البشرية ل ا ن ك ق ر ئ النبي عليه صل الله ع ل ا م كان كرم ه ا ي ه عايز ت ع بدر ب ن ا للنهار ل ا ن ك قرأ النبي كان عبده ا ي ه ص ل ا على النبي عليه ا ل ص ل ا والسلام بالطريقة اللي بتوع تستشعر بها هذه المعاني بتدي قوة في الحياة مهولة غير إنها بتبقى ب في الأول ربنا يصلي ب ك ع ل ا بعشرة وصلاة النبي ترفع جماعة صلاة على النبي ترفع الإيمان صلاة على النبي تفتح لو ا ب ل مغلقة الصلاة على النبي عليه ا ل ص ل ا والسلام يعني بتفعل أفعال عظيمة بينك وبين ربك. يعني ط ب ع ا ا ن ا بحاول أقفل الدرس س ر ي ع ا ج د ا ج د ا ج د ا عشان عرفت ا ن دكتور عبد الرحمن ا ل ص و ا حبيب قلبه و ق ر ت ء عيني معانا ل ن ه ا ر د ا ط ب ع ا وحشنا ج د ا ج د ا وزعلني منه ج د ا ل ا ن ه هو من قبل رمضان و و ف الصادية زمان ه ر ج ع م ت و ا ح ج باجا مع فحله وتعارفين دكتور عبد الرحمن الدرس ا ل ا سوته ا م ت ه س ا ب ت والنهاردة ا ي ه الجمعة يعني بكرة ا ي ه س ا ب ت يعني ب ا ذ ن الله سبحانه وتعالى حد اكتشف لنا موقعه بس آه حد ي فين آه مستخدمو رجل ا ا ء ل ر ا ل ا ص ف <تصفيق> ر حد اكتشفنا ما ضربنا بريك ا على حد اكتشفه رق يعني د ك ت و ر عبد الرحمن ا ن شاء الله بيزنا الدرس بتاعه من ا و ل بكرة وطول عمري يعني بعتبر ا ن درس د ك ت و ر عبد الرحمن د طول ما هو شغال ا ن ا متدفي عارفين ا ح س ا س الدفيان ح ا س ا ن هذا دفيان ليه ل ا ن ه ما شاء الله كتاب الله يعني يتحدث عن سنة النبي ويركز على علاقة ا ل ا خ و بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فحاسس ا ن بدون ما نتصق مع بعض ا ح ن ا د و ت و مع بعض يعني طول عمري بحس ذ ك د ه ا ن اللي بيحضر درس الجمعة ده من ا ي ا م درس الجمعة بتاع السلاب من 8-9 س ن ي ن ولا 10 سنين وبيحضر درس السبت بتاع دكتور عبد الرحمن برضه من ا ي ا م ه ده حس ا ن اللي بيحضر الدرسين ده بيبقى مختلف ليه بحس ا ن ه وفر له من الله سبحانه وتعالى يعني درس دكتور عبد الرحمن بيصبغه صبغة يعني فضل و منة الله في ارتباط بالسنة ارتباط بالعلم ارتباط ف يعني يعني نحرص على درس السبت ا ن شاء الله قبل ما دكتور عبد الرحمن ندبسه ا ن ي ط ل ع يقول لنا كلمة ب ا ذ ن الله سبحانه وتعالى وكلنا شوق لسماعه ااا قبل ما يعني يعني ا ن شاء الله ب ا ذ ن الله نجيبه ااا وننت عارفينه ننت يعني جاي جاي يعني عشان بس ما ما ت ع ذ ر ش يعني هتصلوا على النبي ع ل ي ه الصلاة ما جماعة، صلوا على النبي، يعني هي مرة ك ل م ن ا ك د ه وخلاص، ولا هتثبت كل ج م ع ة ب ق ى ق ب ل الصلاة ساعة ساعتين ا و قبل المغرب ساعة ساعتين، ايه ر ب ا ك خونة، ها؟ هتامل إيه؟ هتقوم الليل الليلة بالصلاة على ب لما تيجي ك ل ن ا الجربة الليلة، ده ا ن ا متعلمه من دكتور عبد الرحمن أ ص ل ا يعني أذكر و ا ن ا ا ع د ا و ل مرة سمعته في حياتي و ا ن ا وراح أضل ه فيه ا وهو يتحدث عن قيام الليل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هتجرب ا ن ك تقوم ليلة كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ا ج ل تفريغ الكروبات. هتعمل ا ي ه ها الدرس ده زي ما قلنا. ا ح ن ا عايزين ا ي ه ا خ و ا ن ا عنا ن ت ا طبعا ا ب ط ا ل ما شاء الله على طاولة ب ي ج ي ب و ا الدرس ويوم ب ل ل خ ص ي ن ه بحيث ا ن ه يعمل ورقة تعال صليت عليه اليوم ب ا ذ ن الله و م ا ذ ا ا س ت ش ع ر و ا ن ا ا ص ل ي على النبي ا ن ا عايز بقى ا خ و ا ن ا ا و ا خ و ا ت ن ا اللي هي ل خ ص و الدرس ا ا ن شاء الله ل ما ذ ا ا س ت ش ع ر و ا ن ا ا ص ل ي على النبي عليه الصلاة والسلام واحد اثنين ثلاثة في نقاط واضحة مفهومة يبقى الورقة اللي ي م س ك ه ا يستفيد منها ب إ ذ ن ا لا ل ه س ب ح ن ه و ت على ا ا ن ه يتحمس في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتطلعة حلوة ممكن ب م ا نوزعها في الدرس كمان ا ن شاء الله بإذن الله ولكن ا ن ا عايز ك ا ن ت تعملها ب خ ط ا ي د ك ا ن ا عايز ك ا ن ت تعملها بنفسك عايز ك ا ن ت تسمع الدرس تاني وترتب تاني ماذا ا س ت ش ع ر و ا ن ا ا ص ل ي على النبي اتعبوا يا جماعة نعم ا ج ر ا ل ذاكرين نعم ا ج ر ا ل ع ا م ل ي ن ربنا يحفظكم وبارك فيكم رب ك ا ن ن ف س ي ا ن ا ح ن ا نعمل مجلس قراءة في الشمال المحمرية. يعني نعمل مجلس نقرأ الحديث الصحيح بتاعته ونحن ايه نتدارس عظم ا ش خ ص ي ة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصلي على رسوله ا ل ل صلى الله عليه وسلم بس لسه يعني ا ي ه يعني مش عارف ممكن يبقى المجلس د ه ا م ت ى يعني فكرت كده في الورش يعني ملا ن ا فكرت ا ن ه يبقى الجمعة يعني من العصر المغرب مثلا نعمل مجلس كده مثلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام و ن ك ت ه د فيها ولكن سالم بشمهندس ع ل ي بيقول ممكن في الورش يبقى فيه هذا الأمر أو نعمل هذا الأمر يعني ن ك ت ه د ك د ا واقتراحاتكم معانا بإذن الله سبحانه وتعالى هذه أول مرة إخواني الفازوا في م س ا ب ق ة صورة الحج بتاعة يوم عرفة سلسلة تفسير صورة الحج اللي جرحناها أخونا حسام عبد الله دكتور فتاعه أختنا أمل سمير أختنا دعاء حن ا خ ت ن ا رهام ي عاصم، ا خ ت ن ا هناء ا ح م د عوض، ا خ و ن ا محمد الشهاوي. يبقى من الرجال محمد الشهاوي وحسام عبد الله، ومن النساء هناء عوض، رهام ي عاصم، دعاء حسن، ا م ل سمير. الست تظروف ب ا ل س ر و ا ت اللي موجودة جواها. م ع ب ش م ه ن د س ع ل ي سيدنا ا ب ا ذ ن الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله خ ي ر ا ربنا يبارك فيكم مع د ك ت و ر عبد الرحمن ا ل ص و ب ق ى د ك ت و ر عبد الرحمن. ممكن نشتري برضو بس بربطش ثاني لسه معذرش الدكتور حازم يعني وبعد ا ل رحمني ب ق ى ع ر ه ا بي رسمي الله المستعان الحمد لله رب العالمين وصلات ا ل وسلام ا ل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعمة الحياة أن نرى هذه الوجوه في الجنة والله العظيم أنا أحيانا ك د ه بس تحضر الوجوه دي تبقى م أنا في الجنة تبقى جنة بجد نسأل الله الكريمة الطيبة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخل. د أتلا أمين؟ نصرع عن النبي برضه و إ ش أمين؟ الله مجمعنا ا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخل. د والله يا ا خواني أنا لا أعلم أن ط ل ع عليكم، ل ك ن ي أعرف امرأة فاضلة كريمة. ما أكثر أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ كثير جدا ما نشوف ن ف م ن ا م يعني د ر ج ت ا ن هي م ث ل ا لما ت ا ب مشكلة في الشغل عندها شوف النبي ي ق ولا ه يعميك ذ ا علي صلاة سلام. لو عيالها عم ل ق و ل ه ا حاجة شوف النبي في المنام ي ق ولا ل خلي مالك ب م ن ت ا ل فلانية ا ك ت ر من ب م ن ت ا ل فلانية على طول ما تشوف من العصران. ف ر ل ت ا ب ح ث عن السبب لماذا هي ترى النبي صل الله عليه وسلم في المنام على طول. كثيراً ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت ا ر ك ب عليها، فوجدت يدها اليمنى د ا ئ م ا مختفية تحت خمارها، فلما رفعتها وجدت ا ن راح تصل ي على النبي، على طول بتصلي على النبي، وهي بتكلم ت م ع ا ن ا بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ك ن ا م ك ن أن ا ذ ك ر ت ل ك م هذا قبل ذلك. من رأيته رحمه الله تعالى لو أنت تسأله سؤال بكلمه كده أسأله سؤال أنا بكلم هو مستنيني ثلاث ثواني على ما خلص السؤال الثلاث ثواني دون هو بيذكر ربنا فيه لا يتوقف لسانه إما أن يرد على سؤالك وإما أن يذكر الله جل وعلا حتى قال بعض ا ب ن ا ئ ه وهو نائم يتحرك لسانه وهو نائم يتحرك لسانه فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا والصلاة ل س م على النبي عليه الصلاة والسلام صل ى الله عليه وسلم هي صلاة على النبي وذكر الله أنت تقول صل ى الله عليه وسلم ص ل ي ت على النبي وذكرت اسم الله جل وعلا ه ن تقول الله مصلي على محمد أو الله مصلي و س ل مبارك على سيد محمد أو الله مصلي على محمد وعلى آل محمد إلى أخره تذكر الله جل وعلا وتصل على النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يجمعكم الله جل وعلا به في الجنة لا أريد أن أطيل عليكم لكن أخي دكتور حازم ح ف ظ الله تعالى ش و ق ن ا إلى قراءة م خ ت ص ر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أو شمائل محمد ل ي ه ا ل م ذ ي فلنعاهد الله جل وعلا وأنا هو أثناء كلامي أنا يعني نويت ذلك أنا أقرأه مع أهل بيتي في كل ا ل م ج و ز يروح من ا ل ن ا د دي يقرأ معزكم كل يوم ص ف ح ي ن ثلاثة واللي بيجوز ت ربنا يجوزه عشان يقرأ ا س ت م ء ا ل م ح م د ي ة ا س ت م ء ا ل م ح م د ي ة ربنا يجوزه ص ح ي فرضه يبقى يعني بداية الخير بداية البركة نسأ الله تعالى أن يزعل ن ا وياكم طيب من أكثر الآيات التي أحبها قول الله جل وعلا في سورة آل عمران لقد م ن الله على المؤمنين إذ ب ع ث فيهم ر س و ل ا م ن أ ن ف س ه م ي ت ل و عليهم آ ي ا ت ه و ي ز ك ي ه م و ي ع ل م ه م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و إ ن ك ا ن و ا م ن ق ب ل ل َ ي َ ض ل ا ل م ب ي ن لولا النبي كان ز م ي ه كان ز م ن ف ر ع ن ا صح من س ز ق المخوف وخفرع ومن قرع و ا ن ق ت ع ن خامون و و م د ح ط ب و م ش عارف كن زماننا ب ن س ج د لدول ا و كن ا زماننا ب ن س ج د لعيسى من دون الله صح ا و حتى لو من سكان الجزل ي ا ل ع ر ب ي ة حول الكعبة كان زماننا ن س ج د ل ه ب ل و م ن ا ء ل و ن ك ن ن ا عباد ا ل ا ص ن ا م لكننا عباد الفئران لولا النبي عليه الصلاة والسلام الذي امتن الله جل وعلا بعلينا ا م الله جل وعلا بعلينا بي ربنا بيقول في الآية لقد م ت ن الله م ت ن يعني إيه؟ الفرق ي ه ا بين من منة ونعمة الفرق بين من منة ونعمة أنا إ ل ع ل م ا ء بيقول و ا ا ن النعمة عطاء من الله جل وعلا ربنا يكون لك سبب فيه يعني استغفرت ربنا ا لله ي ل ألف مرة ربنا رزقك عشر ثلاث جنيه العشر ثلاث جنيه د و ل نعمة ولا لا بس ا ن ت عملت ا ي ه استغفرت ربنا ألف مرة، فقلت استغفر و ا ربكم ا ن ه كان غ ف ا ر ة يرسل السماء عليكم م د ر ا ر ا ويمدكم د يا م ولي ا المدد المالذة نعمة من ولي ع ن ك استغفرت طب لا و ع ط ا بدون ما تعم ل ح ا ج ة يدل منه عطاء من الله جل وعلا ما قدمت له شيئا. هل منكم أحد قدم شيئا ل ي ع ط ى رسول الله؟ ت ح د منكوا عمل حاجة عشان ربنا يعطيه ل منه النبي عليه الصلاة وسلام ا ل ع ب د ا عشان ك د ه د ا ي م ا لما تجلس الواحد ألوا مية إيه هي أول نعمة ربنا ا د ه ل ك إيه رأيك الإسلام لا في قبل الإسلام قبل ما تولد ت أصلا وقبل ما ت ك و ن مسلم في نعمة ل ي ه الواحد ونعمة النبي عليه الصلاة وسلام ا ل أعطاه لأبيك وأعطاه لجدك وأعطاه لأبائك وأجدادك منة من الله جل و ع ل ا ما قدمت لها شيئا وما بدلت لها شيئا أعطاك الله جل وعلا النبي عاصم ونحن لنستحق ا أيو الله احنا منستحقش النبي منستحقوش انت عملت ايه للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي يستنيك على الصراط يوم القيامة انت ماشي على الصراط كما اخي قال اخي انت ماشي تقع مرة وتمسك مرة وتتشق مرة والنبي عاصمت عدى من الصراط والجنة ن قدامه و ب ا ب الجنة مستني، ه و خ ا ز م الجنة مستني اللي خبط ي ق و ل له ا ن ا م ح م د جاني فتح له، ويطلي يستريح. لا النبي ما دخلش مع ي ن ه ع د ى الصراط وشاف ي الجنة ودامه ليه؟ انتظرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجانب ا ل ا خ ر من الصراط يدعو الله ا ن يسلمه. ك د ا ل ن ب ي عليه صلاة. لا على ا ل ا ن ب ي ا ء يومئذ الله ما سلي س ل م ي أنا حضرتك ماشي على الصراط. ا ت ز ح ل ا ت على ا ل ص ر ا ط بنظرة ب ص ت ه ا البنت في ا ل ش ا ر ع وزحلات تانية على ا ل ص ر ا ط بكلمة ق ل ت ه ا غ ل ط وزحلات تانية على ا ل ص ر ا ط بشهرة على حرام، ولا ع ص ل م في الجهة تانية كل ما ليك تزعل، يا رب يعدي محمد، يا رب ينجو ا ب ر ا ه ي م يا رب يعدي ر و ف ا ه ا ت بيدعي لك النبي ا س م ه الله مسلم سلم، ذا سلم. النبي عليه الصلاة والسلام، إنت عملته ا ي ه عليه الصلاة والسلام، النبي على قلبه صم إن ربنا ربنا، إنت هتموت نفسك. عشان دول لعلك باصع نفسك على آ ف ا ر ه م إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف يعني أتموت نفسك من الحز نبي أبد يعدي عيط ليه عشان ا ب ن ن مات لا بيعيط ل ي ا رسول الله عشان فلوسك راحت لا بيعيط ل ي ا رسول الله عشان ك ا نفسك ن ت ا ك ل أكل حلوة وما ليش أكل أبداً بعيط عشان أمتي نفسي كلهم ي خ ش و ا الجنة خ ن ا ب ق ع د عيط شوف أنت أي واحد من بعيط هو تعالي خير أي واحد شوفه ع ا ع عيط عشان عشان النبي عليه السلام إلا ما ندر النبي عاجع ي ط ليه عشانك أنت ما يبكيك يا رسول الله وربنا يرسل جبريل إلى النبي عليه السلام ما يبكيك يا محمد أمتي يا جبريل ن عيط ع ش ا ن ك فالحاجة الوحيدة اللي ت س ع د النبي عليه السلام مش إنه يأخذ الدنيا ولا إنه يأكل لا الحاجة الوحيدة التي سعد النبي أن يرسل الله جل وعلا جبريل مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إن ربك ي ق ي ك السلام ويقول إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءه. مقرن النبي يفرح عشان تمسلم عشان ن تقص جنة هو ده يسعد النبي عليه السلام. ألا تسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منة من الله جل وعلا علينا؟ لقد م ن الله على المؤمنين. إذ ما فيهم رسول ا من أنفسهم ي ت ل و عليهم آ ي ا ت ي و ي ز ك ي ه م ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان و ا من ق ب ل ل في ظلال مبين النبي صلى الله عليه وسلم نور لا مش نور النور يعني يعني جاي من حتة ثانية النبي أ ص س ل سراج عن الفرق بين السراج والنور إيه؟ إن أرسلناك ش ا ه د ا و م ب ش ر ا ولذيرا و د ع ي ا إلى الله ب ي ذ ن ي وسراج ا منير القمر منير إن الشمس تضيء الفرق منهم إن الأمر جيله ضوء من برا وعكسه عليك النبي طالع منه النور النبي طالع من جوان النور عليه ا ل صل ا وسلم ا ل ا سراج ا منير طالع منه النور عليه عشان ك د ه بغير النبي تبقى أعمى تبقى ظلمة ب ا ي ي النبي ت ب ق ى ظلمة؟ ا ن ا والله العظيم أ خ والله العظيم يمكن ا و ل مرة ا ج ه ر و ا به ا ن ا ا ح ي ا ن ا بستحضر ا ن مشايخنا سافروا م ث ل ا ما ل ي س حاجة تانية سافروا شو مش جرين مشايخنا اللي ربنا ا ك ر م نبيهم شيخ محمد عسان ا ل شيخ محمد ي عقوب ا ل شيخ مصطفى ا ل ع د و ي ا ل شيخ مصطفى ا ل ع ا و ا و ن ي شو محمد مقصود شيخ ا و ح ي د بالي ا ل شيخ أبو عبد الحمدلي شيخ عبد الله شاكر شيخ ج مالك ا ما شايف م د و ل دل و م شايف لما مش موجودين والله أنا حسيت ا ن ّ ا مش شايف ا ن ّ ه بالظلمة عرفت بقى ا ح س ا س الصحابة لما فقدوا النبي بالظلمة بالظلمة قال عنس المالك ما وجدنا يوماً أن و ر ا من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ف ل م ا م ا ت ر س و ل ا ل ل ه د ه ِ صَلَّى ا ل ل م د ه ف ل م ا ْ ه ِ و س َ ل َ ل م َ أ ل ض ْ ل ل م َ ف ي ه ا ك ل ش ي ء ٍ ذ ن َ ا ل م ُ ص ْ ل د ا م ا ل ص ح ا ب ة ه و د َ ل َ ن ا ع ش ن ا ه ع ش ا ن ك د ه أ و ب ك ر ع م ر ب ك و ا ل م ا ز ا ر و ا أ م َ ي م ن ل ي ه ه ي ج ت ه م ح ي ن ذ ك ر و ا ر س و ل ا ل ل ل ي ه انقطع ا ل ح ي م ن السماء مصدر ا ل ن و ر انقطع تخيل لو نبيك موجود م ا ا ن ت ش ما تقبل ا ل ش ي خ فلان قال ولا ا م ا م فلان قال ولا رأي الشافعي ا ي ه ولا رأي الحنابلة ا ي ه ولا ق و ل الجمهور ا ي ه ولا ا ي ه تروح للنبي عسلام ل ل ا يرى ا ص و ل ه المسألة الفلانية ا ع م ل فيها إيه ا ع م ل كذا حاضر خلاص ما فيش ق و ن ثاني ما فيش ق و ن ثاني ا س ت ر ي ح ا ي مشكلة الوقت ز ع ل ا ن ي أبويا أعم ن ع ي ه أخويا أعل كل ما غلط، الجامعة من ز ه ي ه ا ل ش ق ا ل ل ي أنا ب ط و ع عليه ا أ ج ه ا منين، أشتري ش ق ع فين، أسافر ولا ما س ا ف ر ش أذاكر ولا ما ذاكرش، أ د خ ل ا ل كل يني لو كان النبي موجود، مسأله ت محتاج سأل واحتني، خلاص كذا أكبر حزن ألم بالدنيا م و ت ر س و ل الله عليه الصلاة، ما فيش مصيبة أكتر من ك د ه عشان ك د ه النبي عصام يقول. من أصيب ب م ص ي ب ة فليتعز بمصيبته ف ي فإنها أكبر المصائب، أكبر مصيبة إنك س م ت النبي عليه الصلاة والسلام، فعزاؤنا، عزاؤنا، وأملنا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه ا ل ص ل ا والسلام لعل الله أن يجمعنا به في الجنة، هوذا الأمل، هذا هو المرتقب، هذا المنتظر، فأكثر من الصلاة والسلام عليه كما تفضل ا أجد ت ر ح ا ز م فإن أكثركم صلاة على النبي عليه الصلاة أقربكم منزلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه و ا ن يجمعنا به في الجنة في ا ع ل ى جنات الخلق في أعلى الفردوس الأعلى مع إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا إنه ذلك هو نعم المولى ونعم النصير وجزاك الله خ ي ر ا وأسأل الله ع ل ى أن يتقبل جهود أخي الدكتور حازم إن شاء الله ألتقي بكم غ د ا إن شاء الله تعالى وأشكر أخي ح ب ي ب ي و ق ر ة عيني وتوأم روحي الدكتور حازم شومان على أدبه وخلقه وتواضعه و د ا ئ م ا هو يعلمنا الأدب ويعني والله يشهد أني إذا أردت حمية في الدعوة أو دفعة للدعوة مجرد أن أ ن ظ ر إلى وجهه أو أرى حركاته. أ ا خ ذ شحنة إيمانية للدعوة إلى الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يتقبل جهده ومسعاه وأن يحفظه وأن يجوزه شرط يوم القيامة إنه ل ي ذلك والقادر عليه الصلاة و ا ل و س ل م وارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.